يقول شيخنا سمعني شيخنا حفظه الله الشيخ رسم لو تكتب لي واحد الله شيخنا إذا كان صوته مسموع بس اكتب لي واحد الارضاني بارك لك اخ يساله يقول هل الحكم العادي هو الحكم الحسي هل الحكم العادي هو الحكم الحسي جزاكم الله خير والله يعني الذي أعلم يعني أظن يعني بينهم فرق بينهم فرق وإن كان يعني الحس جزء من الكل يعني بينهم خصوص وعموم لكن الحكم العادي ما عرفت فيه التجربة أو ما عرفت فيه النسبة عن التجربة كلنا ربط وجود بوجود هو أكيد سيحس يعني بوجود بوجود وعدم بعدم وعدم بوجود ووجود بعدم يعني أما الآن يعني غير متأكد من إجاتي أظن إنه يعني الحس الحكم الحسي جزء من الحكم العادي والله ورسوله عنه. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هل يمكن الاستدلال على أن الاصل في الاشياء في الاشياء لباحث من قوله عز وجل وقلنا يا آدم سكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغد شئتما في ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين هل يمكن الاستدلال على ان الاصل في الاشياء لباحه من قوله تعالى وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغد حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين لا يكون والله يعني إحنا مسألة الإباحة لعلها يعني في الدرس القادم أو بعد القادم إن شاء الله سنتكلم بتفصيل في مسألة المباح ودليل المباح والخلاف بين العلماء في مسألة يعني الأصل في الأشياء الإباحة أو إنه الأصل فيها المنع أو إنه الأصل فيها التوقف كما قال بعض الأصلي الأصلي الأصليين. لكن يعني الآية فيها عام وفيها يعني ربنا قال فكل منها حيث فكل فكل منها حيث شئتوا ما فالآية يعني عام في أن يأكلا من كل شيء فالآية عام في أن يأكلا من كل شيء وهذا يعني راح يجمعنا إن شاء الله اللي هو اللي بيسموه الإباحة الشرعية الإباحة الشرعية إذا أن الله عز وجل أذن لهم أن يأكلا من كل شيء موجود فيها وجزاك الله خير عفوا يعني تكلمنا يعني وبعض يعني بعض الإخوة يعني تعجل في هذا الموضوع حقيقة يا أخوانا الأصل الأسئلة أن تكون في صلب الموضوع لكن سنتكلم لأننا في المرة القادمة أو بعد القادمة يعني أن أسعافنا الوقت فسنتكلم في الإباحة الشرعية والإباحة العقلية الإباحة الشرعية التي نص الشرع على تسميتها وإباحتها والإباحة العقلية الإباحة العقلية check out the situation الإباحة الشرعية إذا هناك إباحة شرعية انتهى الوضع انتهى الوضع لكن الإباحة العقلية وهي ما يسميه العلماء بالإباحة يسمون البيسبو يسمونها إباحة عقلية وسمونها وسمونها أيضا بال بال بالبراءة الأصلية يسمونها بالبراءة الأصلية ورفع الإباحة العقلية كما قال العلماء ليست نسخا إنما النسخ هو إباحة والرفع للإباحة الشرعية فأرجو من الإخوة يعني عدم التعجل في هذه المسألة سنتكلم معهم عن مسألة المقاصد والوسائل وسنتكلم عن مسألة إنه الأصل في الأشياء الإباحة وتفصيل علماء أن ننصل في الأشياء الإباحة وسنتكلم عن المصالح المرسلة سنتكلم عن المصالح المرسلة والتفصيل في مسألة المصالح المرسلة فأرجو من الأخوة يعني التقيد فيما يعني سمعوه الآن في الدرس إن لم يفهم مسألة المسائل أو أرادوا أن يستوضحوا عن مسألة فليتكلموا في هذه المسائل. بسم الله بسم الله بالنسبة للآية يعني هي نص شرعي يعني في في الإباحة بالنسبة للآية نص شرعي في الإباحة فما في داعي للكلام عن الإباحة العقلية وغير العقلية لأن العلماء أصلاً يتكلمون في الإباحة العقلية لو كان في إباحة شرعية ما بيقولوا الأصل في الأشياء الإباح يعني في أعيان المسائل إنما يبحثون في المسائل التي لم يرد فيها نص فا يعني لا نريد أن نتعجل فقالوا الأصل في الأشياء النافعة كيف عرفنا ذلك قالوا العقل عل... علم نفع هذا الشيء وقالوا الع... العقل علم أن هذا الشيء يضر والعقل علم أن نفع أعلى من, ال... من من ضرره وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم في بتفصيل في هذا الموضوع إن شاء الله يتعلق بمسألة وهي يعني مفهوم التقاضي يعني ذكرت من خلال الخطاب التقاضي أو بالأحرى مفهوم التحاكم مثلا تقاضي أو التحاكم عند الخصمان وهذا يريد كثير في أصول الفقه يريد كثير في أصول الفقه نريد منك توضيع يعني مفهوم مصطلح التقاضي أو التحاكم أو التنازع بارك الله في السلام عليكم حقيقة يعني مسألة التقاضي ومسألة التحاكم هي مسألة تتفرع عن مسألة معرفة الحكم الكوني والحكم الكوني القدري الحكم الديني الشرعي والحكم القضائي فإذا عرفنا يعني ما هي الحكم الشرعي الديني وعرفنا ما هي الحكم القضائي، فسنعلم أن هذا الشخص يعني يتحاكم أو يحاكم شرعا أو يحاكم شخصا، لذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أنصح لأنه الآن لن يعني أستعفك يعني بما تريد لعلي، لكن ترجع إلى كتاب القضاء في مجلة أبوظبي سبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية. في المجلد الأخير تقريبا يتكلم عن في باب القضاء قال فصل فيما يجوز للقاضي أن يحكم فيه وما لا يجوز له أن يحكم فيه فبين أن المتحاكمين لا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى القاضي قال كقول الله عز وجل يضرب مثال قال أولامستم النساء قال إذا اختلف رجلان في قول الله عز وجل أولامستم النساء هل لمس النساء يبطل الوضوء أو لا يبطله؟ فيقول القاضي الآن ليس له أي وظيفة في هذه المسائل إنما وظيفته أن يكون مخبراً أن يكون مخبراً عن الله عز وجل فيظهر الراجح عنده فيظهر الراجح لأن القضاء فيه إلزام القضاء فيه إلزام لأحد الطرفين ليش احنا قلنا أن القاضي في اللغة معناه أو الحكم معناه في اللغة المنع معناه المنع لأنه فيه إلزام وقلنا أبن حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب فالآن القاضي والعالم والحاكم والأمير والجندي في في الخلاف في أحكام الله عز وجل لا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى الرجال لا يجوز لهم أن يتحاكم الرجال وإنما يرجعون إلى أهل العلم فيبين لهم أهل العلم الراجح في ذلك ويعقب شغل السامتيمية على هذه المسألة فيقول يعني أقوال العلماء يسوغوا اتباعها ولا يجب يسوغوا اتباعها ولا يجب ويعني أنصح يعني الإخوة يرجعوا إلى كتاب القضاء لشيخ الإسلام من تيمية أيضا يرجعوا إلى كتاب الإحكام في في كتاب الإحكام في الفتوى بين في التمييز بين الفتاوى والأحكام للإمام القرافي أيضا في كتاب ممتاز لبكر أبو زيد من فقه النوازل فقه النوازل في باب اسمه فقه الالزام والتقنين فباب اسمه فقه الالزام والتقنين يوضح حقيقة يعني دور القاضي وما يجوز له وما لا يجوز له ودور المتحاكمين فيما يجوز لهم أن يتحاكموا فيه وما لا يجوز لهم أن يتحاكموا فيه لكن نقول يعني لهم يعني كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حينما عرض عليه في المذكره باء وهو موجود ضمن كتاب الفقه النوازل ارادوا تقنين الفقه الحنبلي في القضاء بحيث أنه لا يترك لأي قاضي أن يختار أو يرجح المسألة التي يريد بل يضعون أمامه قوانين وقوالب ثابتة لا يستطيع الخروج عن نصها فقال الدولة السعودية عاذنا الله وإياها من الحكم بحكم الطاغوت إن هي, إن هي قننت الفقه الحنبلي كفرت وخرجت من الملة كفرت وخرجت من الملة هذا هذا في في في مسألة البشر لأنه أنا أ عرض الفقه الحنبلي على لجنة من أجل أن تقنن هو التحاكم إلى هذه اللجنة حتى تختار وتلزم الناس بذلك والشيخ الإسلام تيم من أكثر الناس المحذرين من هذه المسألة وحذر فيها أيضاً بالرسالة تسعينية في الفتاوى الكبرى المصرية في ااا في أول فتوى فيتكلم عن قضية إلزام الناس بشرع أو بمذهب إلزام الناس بشرع الـ بشرع الـ كما يقال إلزام الناس بشرع ال أو بمذهب العلماء لأنه مذهب العلماء كما يقول بدليل السبب والتقسيم إما أن يكون كله باطل وإما أن يكون كله صحيح وأما أن يكون بعضه صحيح وبعضه باطل قال وكل باطل وكل صحيح هذه مسألة يعني مرفوضة وغير صحيحة فيبقى أن يقال إن مذهب الإمام الشافع أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام مالك بعضه صحيح وبعضه باطل لأنه اجتهاد بشري قال إلزام الناس به هو إلزام بغير شرع الله عز وجل إلزام بغير شرع الله عز وجل فتحاكم في هذه المسألة كفر مخرج عن الملة كفر مخرج عن الملة والحكم في ذلك كفر مخرج عن الملة بخلاف الإنسان لو حكم في قضية حكم في قضية فحكم فيها بغير ما أنزل الله لكن عنده الأصل الحكم بما أنزل الله كما قال أبو مجلز عليه رحمة الله رضي الله عنه لما جاء نثر من الإباضية فقالوا أرأيت قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقنه قال نعم قالوا ارايت قول الله عز وجل من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون حق هو قال نعم قالوا ارايت قول الله عز وجل من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون حق هو قال قال نعم قالوا فما بال بني اميه فقال لهم نه دينهم الذي به يدينون الحكم بما انزل الله وبه يعملون واليه يدعون فانهم تركوا شيئا من ذلك يعني بمعنى الذي يعني يترك يعني بعض الفرائض التي فرضها الله عزّ فرضها الله عزوجل عليها كما يقال فلان مثلا يقطع في الصلاة يعني ولم يترك الصلاة وترك بعض التطبيق ترك حكما شرعيا لم, لم لم لم يترك أصل الحكم ولم يترك القاعدة إنما ترك تطبيقا فقال إنه دينهم الذي به يدينون وبه يعملون وإليه يدعون فإنهم تركوا شيئا من ذلك علموا بأنهم قد أصابوا ذنبا فقالوا والله إنك لا تفرق قال والله لنتم أحق بالفرق مني ترون ذلك ولا تخرجون وأيضا يعني قال شيخ الإسلام التيمي عليه رحمه الله قال والام والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث يعني في فرق بين النزاع في مال بين اثنين والنزاع في من في معنى آية أو معنى حديث أو حكم خبري أو حكم طلب قال لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم الحاكم بمجرد حكم الحاكم لم يثبت ذلك بمجرد حكم الحاكم فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة في الأمور المعينة التي تدخلها, تدخلها الدعاوى والخصومات دون العامة دون العامة قال ولو جاز ذلك لجاز للحاكم أن يحكم في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيلزم الناس فيلزم الناس بأن القرء هو الحيض أو الطهر القر هو الحيض أو الطهر بمعنى لا بد أن نفرق بين أن يطبق القاضي والحاكم ما يعتقد في قطع يد السارق يعني لو إذا أخذنا سارقاً من ال على مذهب الشافعية ويرى القطع من من قطع يد السارق من الرسغ فوقع بين يدي قاضي من الظاهرة فيرى اليد كل اليد يقطعها من عند الكتف فقال حكم بقطع يده فقال لهم يعني أنا شافعي وأرى قطع اليد من عند الرسغ فسيجيبه القاضي قال أنا لا ألزمك بمذهبي ولن ألزمك يعني أن تعتقد قطع يد السارق من الكتف اعتقد ما شئت لكن أنا أتعبد الله عز وجل بما رجح عندي بأن أقطع يدك من عند, من عند الكتف من عند الكتف، فالموضوع حقيقة يا إخواننا موضوع يعني موضوع شائك وأيضا تدخل الأهواء كثيرا، لكن ويزعم البعض إنه نسأل فيها إجماع نعم إجماع في مسألة الفتاوى في مسألة الأحكام الشرعية لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يتحاكم إلى أي شخص في حكم شرعي ديني وهذه المسألة كما قلت لكم فصلها الشيخ الإسلام تيم في كتاب القضاء. لكن الم إذا عدم الحاكم الشرعي وعدم وعدم هنالك تفصيل للعلماء وللإنصاف يعني الشيخ عبد القادر عبد العزيز رد على من زعم أن في المسألة إجماع رد على من زعم أن في المسألة إجماع فبعض الناس يقول في إجماع نعم في إجماع لكن لا بد من تحرير مورد النزاع الإجماع في مسألة الأحكام الشرعية لكن إذا عدم الحكم وأيضاً في إجماع إذا وجد الحكم الشرعي إذا وجد الحاكم الشرعي إذا وجد من يأخذ لك حقك لكن إذا لم يوجد الرجعوا إلى كتاب بداية كتاب كليل الكرامة في مسائل الإمام على الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي يضعها قال يعني إذا عُدم حكم الله عز وجل يفترض عن عدم حكم حكم الله عز وجل كذلك الجوين قال إذا عدم الزمان من حاكم فالقنوجي يعتبرها يدخلها في باب النصرة يقول والنصرة ثلاثة أقسام النصرة ثلاثة أقسام ويذكر من أقسام النصرة هو طلب رد الحق عن طريق الحكام ولكن يدخل ويتكلم في التحاكم عيانا يتكلم في التحاكم عيان حتى أن الإمام آآ آآ الإمام بن القيم عليه رحمة الله في كتاب في كتاب المدارج السالكين وهو من هو هو ما هو الذي فصل في مسألة الطواغيت ومسألة التحاكم من الطواغيت لكن قال في في درجة الرضا لما لما لما قال ودرجة التحكيم قال فإن عدم حكمه فإن عدم حكمه صار تحكيمه غيره من باب أكل المضطر للميتة إذا عدم ما صار وصار تحكي مغيرهم بابي أقل المطر الميت بل أحسن وأحواله التيمم عند فقد الماء والأسف يعني والغريب أن بعض الناس أراد أن يفر من هذا الكلام وقال أن ابن القيم لم يقصد التحاكم في المسائل القضائية يعني في في رد الحقوق إلى الحكام إنما قصد إنما قصد القياس فقلنا له يعني ذلك أشد وأعجب أن ترد الأحكام الشرعية التي أرمر الله عز وجل بالرجوع فيها إلى الكتاب والسنة وإذا لم يكن لها أصل ترجع إلى الكتاب والسنة فترجع فتجيز التحاكم في الأحكام الشرعية إلى البشر وتحرم القضاء و و وتحرم التقاضي في الخصومات التي خصه الله عز وجل بالرجال فترجع تلك الأحكام فترجع تلك فتحرمها على الرجال وترجع تلك الأحكام الشرعية إلى الرجال والله إن هذا هو العجب العجاب ف. فهذا الكلام حقيقة كلام طويل جدا وإن شاء الله يعني لابد لهم المقدمات نحن يعني إذا علمنا الآن أنا متعمد إذا شرحت يعني شرحت الحكم الكون القدري وإذا شرحت الحكم الديني الشرعي وإذا شرحت الحكم القضائي متعمد لأنه كثير من الناس يقرأ فتاوى شيخ الإسلام من تيمية والله يخرج منها بل قد يخرج ضالا يعني أقول له يعني كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله لما كتب كتاب الموافقات قال ولا يعني ولا ننصح ولا نحب أحدا أن يقرأ كتابنا هذا معنى الكلام قال لأنه إذا لم يكن متمكنا من العلم إذا لم يكن متمكنا من العلم قال رجع هذا رجع هذا العلم عليه وبالا رجع هذا العلم عليه وباً والدليل على ذلك الآن أصحاب مدرسة المقاصد الذين يعني يعني كما يقال يعني اتحفون بعلمهم واتحفون بأرائهم أصحاب مدرسة المقاصد الذين مثلا يتكلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم مثلا الحمر الأهلية إنما حرم تلك الحمر الأهلية لأنه لقلة الظهر لقلة الظهر ولذلك تعود الحمر الأهلية إذا لم يكن لها حاجة فيجوز لنا أن نأكل لحم الحمر الأهلية لكن العلماء المتبحرين في الفقه ومتبحرين في الحديث قالوا لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإهرق ما ما في الأواني وما في القدور ولو كانت المسألة مسألة الظهر لا لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا ذلك اللحم لكن لما أمرهم بهراق ذلك اللحم آه يعني أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها حرمت ولم تحرم لمقصد إنما تحرمت لذاتها فأرجو من الأخوة عدم الاستعجال حقيقة يعني يجب أن تنضج عندهم يعني آلة الفهم وأنا أقول حتى أنه يعني كيت شرح الورقات يعني إن شاء الله سيكون يعني يعني نخطو فيه خمسين بالمئة لكن يعني في في خلد يعني برنامج إن شاء الله بعد هذا إن مد الله عز وجل في عمرنا وبارك إن شاء الله في في الأعمار أن نشرح يعني كتاب البيوع للإمام مالك ونشرح معه مائة قاعدة فقهية يعني الإنسان لن تنضج عنده آلة الفهم لن تنضج عنده آلة الفهم من من غير أن يعلم مبادئ الأصول وأن يعلم أيضا القواعد الفقهية لن يعني سيفهم بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وسيف وسيا سيفهم يعني كتب جميع العلماء يعني لا أريد أن أطيل لكن أقول إنه قبل فترة عندما طلعت على كتاب أداب البحث والمناقشة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني يعني يظهر ضعف كثير من ممن يعني ينتمي إلى المذهب السلفي فيقول إذا نظر الأشاعر لا يستطيعون يناظروهم حقيقة. لأنهم يعني لا, لا يعلمون كيفية الاستدلال لا يعلمون كيفية الاستدلال فوضع لهم هذا الكتاب حتى يتعلموا علم الاستدلال حتى أن شيخ الإسلام التيمي لما تكلم ذكر أنه ذكر العلماء وذكر المقلدين ذكر أنه كثير من علماء الحديث وضعهم في في صف المقلدين لأنه يحفظ الحديث حفظ يحفظ الحديث حفظ وربهم ببلغ أوعى من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير مرت وخذنا احسن الله اليكم جزاكم الله خير كتب الله اجركم شيخنا كلام نفيس جدا صحيح. ولعل المساله هذه تبسط في محل اخر بتساعد مساله تحاكم عند عدم وجود الحاكم بالشريعه طيب احد من الاخوه عنده اسئله يا يا أبو عبدالعزيز عندك أسئلة هل بقي من أسئلة عند الأخوة طيب إذن لعل هنتت الأسئلة بعض الأخوة يا شيخ لعلهم يريدون السلام عليك وطرح بعض الأسئلة عليك شفويا فنفسح المجال لهم إن شاء الله أبو عبدالعزيز المايك لك الفضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا أخو في سؤال يا شيخ يقول السائل هل اختلاف استنباطات العلماء من النصوص سببه الخطأ في إعمال الأصول أم هي مسألة فهم ودقة نظر وهل تنصح بقراءة كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف تفضل يا شيخ معك اللقطة طبعا يرجع إلى, إلى كلا المسألتين إما يعني عدم فهم النصوص الشرعية وإما أن يرجع إلى عدم يعني إعمال أصول الفقه يعني الإمام الشافعي عليه رحمه الله يعني لما وضع أصول الفقه يعني قالوا من حرم الأصول حرم الوصول فكلا الأمرين قد يكون الإنسان ملم بأصول الفقه وقد يعني يكون ملم بأصول الفقه لكن مسألة التنزيل يختلف تختلف فيها عقول الناس ومدارك الناس ولذلك يعني اختلف الناس وألّف في هذا الموضوع شغل السامي التيمي عليه رحمة الله يعني ألف كتاب رفع الملام عن الأم لإعلام وبين أنه سبب أخطاء أو سبب الخلاف الذي حصل بين الأم الأربعة المجمع على إمامتهم إما يرجع إلى سبب عدم ثبوت الأحاديث وذكر وفصل وإما لعدم فهم أدلة أما يعني كتاب يعني كتاب عبد الوهاب خلاف يقرأ وما لكن لن يستفيد منه يعني كثيراً أنا يعني أتذكر في بداية التسعين يمكن قرأت يعني عشر كتب وراء يعني ممتعاقبة في مسألة الأصول كلهم ينقلون من بعضهم كلهم ينقلون من بعضهم سواء أبو زهرة سواء عبد الوهاب خلاف سواء كتب يعني كتب كتب كثيرة كلها تتكلم حتى نفس الأمثلة نفس نفس الطريقة ووجدت يعني الإنسان يعني لا لا ننكر أنه يستفيد لكن الفائدة قليل لكن من أراد يعني أن يستفيد حقيقة فعليه كتاب بكتاب مذكرة أصول الفقه كتاب مذكرة أصول الفقه كتاب رائع وكتاب يعني مفيد وله تطبيق على كتاب أضواء البيان يعني بعد ما يقرأ ويتفهم لو قرأ أضواء البيان سيستفيد بإذن الله جل وعلا يعني خير له من ذلك الكتاب لكن لا أقول أن أنه ليس فيه فائدة لا فيه فائدة فيه فائدة و الله خير بارك الله فيك يا شيخ أخي وارا موجود وارا سايكولوجيك كنت رافع يدك يا أخي لو تريد تطرح سؤالك أنا عندي سؤالك لكن أريد أنك تطرحه يعني بصوتك لأنه فيه كلمات متشابقية لما موجود يا أخي بتبدو واحد طيب أخبرك الله فيك أخي أبو محمد أبو محمد تريد الاقت يا أخي نتفق من عليه النقطة عندك سؤال يا أبو محمد طيب سؤال موجود طيب أخبرك الله فيك طيب شيخنا الحبيب يعني معظم الأسئلة أظن يعني تعتبر انتهت في الموضوع يعني في أسئلة وفي أسئلة الإخوة لكن خارج الموضوع حقيقة فلما بدعنا نطرحها الآن يعني جارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير يعني إن شاء الله يا أخو الدرس الثالث إن شاء الله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في نفس المعد تقريبا في نفس المعد يا أخي وإن شاء الله الساعة تسعة والنصف يتبرئتم <تبقى مكرم> كل مرة. طيب شيخنا حبيبي أترك لك اللقطة لو تريد أن تختم الدرس وما إلى ذلك يعني تفضل يا شيخ معك اللقطة. cool يعني يعني كما ذكرنا يعني أرجو من الأخوة أن يلتزموا يعني بالأس إلى ضمن الدرس ثانيا يعني أن يحفظوا حقيقةً يحفظوا هذه المعلومات يعني قلنا العلم يعني معلومات تراكمية معلومات تراكمية الإنسان يعني يتعود على حمل العلم شيئا فشيئا فالإنسان يحفظ أيضا نذكرهم يعني أن يحفظوا المتن ويحاولوا حفظ المتن لأنه إحنا ممكن على الدرس العاشر سنجري كل عشر دروس سنجري امتحان إن شاء الله سنجري امتحان فنرجو من الأخوة الالتزام بذلك أيضا الأسئلة العامة لو أرادوا أحبوا أنهم خصصوا يوم من الأيام يكون للأسئلة العامة يعني إن شاء الله بإذن الله جل وراء سنكون جاهزين إن شاء الله بإذن الله فالأسئلة العامة يحددوا وقت وإحنا مستعدين إن شاء الله الإجابة عن كل الأسئلة التي نستطيع أن نجيب عليها إن شاء الله وجزاكم الله خير شكراً <تصفيق>